حس في ربي تنامو ما فيكم دي وي ربنا محمد صلوه ماكينا ما, ما ير Hasbi Ruhdi Jalla Allah Maafi Qubbi Qairul Allah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah Hasbi